اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمينك عمد المجيد أما بعد فإننا ذقنا الحديث كتاب الله وخير الأديان محمد صلى الله عليه وسلم وأشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة انضالا و كل ضلال في النار برد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق> جيش دين مجلس سياسة لبلوغ إجازة بلوغ المرات من أدلة الأحكام للحابب أحمد بن علي بن حجر باب صلاة التطوع أن ربيع بن كعب الأسلامي رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سلب قلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال غير, غير ذلك فقلت هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم ربيع يقول كعب أسلامي رضي الله سلبيت لفرمي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بيغانبري خاص بمني فرمو بلي بسارك دوابك فقلت اسالك مرافقتك في الجنه ام بين خوشه حوريتهم رفيقي تدوبم لمهاشت فقال او غير ذلك دوايك الدنيا فرموي فقلت هو ذاك بسو فرموي فاعني على نفسك بكثره السجود اجبتي حوريتين كي زور بردوام بل اثرسه لسر اسوزده کادلر کانا نئ فرمو اتلر منی اساگو بوادگو لولونه بو صحابی فرمو کداوی فلزوسی کید بالا انت منو بلام دیر کانی بینه فرمو بس صفاتای باس کردی اگا صفاتای زور او کی بل لیرگوز معنوی ا احتمال ای بو صفاتای بیگی من مراقبتای من احتمال هذا احتمال احتمال نجاته ومرتبي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظوا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيتي وركعتين بعد, بعد العشاء في بيتي وركعتين قبل الصبح متفق عليه طبعا درك نبدا عمره زي قال لي سلبي بري من غنبدي خاصا درك عاتم احفظ كدوله مركزيه يشان دور كات بيش نيورو ودور كات دواي او ودور كات دواي مغرب ودور كات دواي عشاء ودور كاتس دواي با عندي باقول صار كات مانيا لا بيجي قبل, قبل الظهر. بلى. ناقول الصبح. ثاني ما. بلى. أب بارك الله بي. دور كات بيجي دور باشتل. ده الراتب مؤكدية. وفي رواية له وركعتيني بعد الجموع في بيته. لهندك رواية الدور كاتش دواين على ماله. ولمسلم كان اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين للرجال جماعة نجبياني لا إلا يصلي الا ركعتين خفيفتين الا تلك اجر بياني بو الا دور قاضي خفيف ركع طبعا نقول اذا طلع الفجر قصدي اوى للضحاهه دور قاضي انك دور يعني الضحاهه اوى الضحاي كان نس بقدرم حشيتين دور كات او دوك ديال او يكتب ياقم برضه من دان استيتا روزلة لاخر ربع رضي الله تعالى عنها أن النبي كان لا دعو أربع قبل الظهر وركعتين قبل الغداء راه البخاري لا عاشر زي قد سوار كادي بيجني روم بيجني وركعتين قبل الغداء بيجني جباني حديث الإمام وعنها رضي الله تعالى أنا قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي البجر متفق عليه ده عجرة زيخواني صلى الله عليه وسلم هزل سنة كان واندت النبوة لسري سور نبوة لسريك إلا دورك هذه بيجباني نبيتن كأوشيان علماء كانت كان زيخواني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم السفر دوش دواس دي دينا نجي وطر لجدوركات بيشبياني لا سفر ولا حضر ولمسلم وللمسلم ركعتا فجر ركعه الفجر خير من الدنيا ما فيها للروادتي مسلمه دركاتي بيشبياني خير من الدنيا ما فيها او الى دنيا وما فيها يعني والذي فيها اوياك للرواد خير من حمر النعم حمر النعم يعني حشرين وما نجي ك حشترين وما زيج خوش بستين شتلا كذا نامو لا يعني كاتك حشتر لبرسائي علب نامينه وكذري وعن امي حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت أم حبيبة رضي الله عنها سربيت دفن مكة الشريفة حديث قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جمل أبي عمرو الله عليه من صلى اثنين عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم وفي رواة طواعن. أم حيوان زي قالت سبيك داي شيء برودار أنا دفن الجبل بياخذ مني خواب وسام فرموي هركس غوازدر بكات. بل امر الريواد التطوع قزيدنا فيله بني له بهنا بواضوا ضركاتي خويا الخاني جي لباش تبو دك نعم باستمريه بك تيقمبري قاص الله عليه وسلم سر ركاتي وازنينا ببر دوام سر ركات يش يعني حاضر قادي يش و يك يازدا حاضر ركاتي واش حاضر ركاتي نيجي فرس هو مو بيستوهاش لا قدوا ضركاتي سل أو او تري وازنينا عقد ركاتي حفرها لكاتي سفرنا عليه. ساندي سانغ في الماركة. سل سنديت... ركات. ساندي. ركات أو يستا كاتي... ويت... أو مؤكد ركات. إيه. كاتي. أو بوتسن؟ حافظ ركاتي حافظ أو هنا قط قط. كدري قط. يعني لسفر سفر لكاتي لا كاتي لكاتي حالي أسعي. ولت الترمذي نحوه وزاد أربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر صحيح الجامع لترمذي ناوي هنا له بواسطة كاتك تالي عن بيجنيورو بلاملا ابن مغزى أو تالي بيجنيورو كوبو باشا كان يصلي أربع قبل الظهر ولم يكن يفصل بينه النبي سلامي سلام للذئب ولا بينك بالمكثلامين الدو يعني أو إنه بتشوفين تحياتي جميلة دخين دور كات الجيرت سار تحيات دخين. لو لو يبقى نسي نسي حتى ما بيك, ويبقى بيك, بيك تحياتي, بيك تحياتي, لا بيك تحياتي لو لا تشبه في بالمغربي المغربي ناقلة ما شبهنا قد تصل قبل نيورو دوركا دواي نيورو دوركا دواي المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر طبعا وانا هموي لا تكا تشيا كذلك قبل الظهر ديمه لا بان جي دابي او ذا حسابها ليس ما لا بان جي دابي لا همي ما لا بان جي داي او ذا كبو انا عنها من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله تعالى على النار صحيح جامع الصلاة شكل صحيح. دلالي كثار قاديت بيش نيورو، ثار قاديت دواين نيوروبكا. إلا خداي بروزكار داي باريس الأغريز هنام. طبعا ثار دواين نيورو ديان مؤكدة ديان غير مؤكدة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أمري صلى أربعة قبل العصر رواه أحمد وأبو داود وترمذي وحسنه وأبو خزيمة وصحوا حديثك صحيح على صحيح الجامعة الصغير الشيخ الباني بصحيح إدانا يا عبد الله يكون عمر رضي خاله وده جامد قبل مثل في غمبل صلى الله وعسى فرمنيتي رحمتي إخوان لو كسي صار كان يجذك عسل لا بيج وراء قبل العصر وعند عبد الله طبعا هو غير مؤكدة أو مؤكدة هي غير مؤكدة شو كم حضرتك ما نعرف غير مؤكدة حضرتك ديان دواي نيورو أو أدوه صار يعني بيجعسر أو شاش دويان پيش مغرب خير، أو غير مؤكدة. أجنم <تكلمة> عنكوا إيب نروان دويب پيشي مؤكدة دويب آش. نه نه ثالث پيشي مؤكدة. ثالث پيشي. بس غير مؤكدة. وعند عبد الله بن مغ مغ رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال الثالثة لمن شاء كراهية أن يتقنها الناس السنة. عبد الله يقول للمغفل المزنين رزايقه على السبيل يقبل خواصة فرموية صلوا قبل المغرب بيج مغرب نيجبكان صلوا قبل المغرب بيج مغرب نيجبكان ثم قالت الثالثة سيمزاجها الواية لمن شاء حزدك أو دوركات البرسي كراهية أن يتقنها الناس سنة ليرك هذا قصد يعني كراهية أن يتقنها الناس السنة المؤكدة سنة الراتبة هو وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى قبل المغرب ركعتين حديث قصي بن حبانة ولمسلم عن عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا طبعا أو دور كعتة أمزول لي جماعة مزمل مبستية دور كعدي في المغربية. طبعاً نود الكاتب يجوا المغرب بسينوعيات يا، لازيجي قبل المغرب بأمر بأمر لمنشأ كأنه كاتب من لمنشأ أو بأو دو لازيجي ده الميتين أما بيعمل ما عندي دور كاتب يجوا المغرب بفعل بقول له واحد بفعل له سام بتقدير و كويسة كنا نصلي نصلي نكعدين قبل الغروب الشمس بعد الغروب شالس يجوا المغرب دور كاتب ما ذاك بيعمل دنا قوي ما يكون اللو بقولات خير وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب متفق عليه ده عائشة زي سيدنا في صلى الله عليه وسلم أو دور كاتف كما تبقى لديك حتى من جمانم دبرت عليه وعن أبي, وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون وأعود بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد رواه مسلم أبو ريلا جزتك في غنبري صلى الله عليه وسلم لدور كاتين يجب يعني بقى سوري كافرون سوري قل والله أحد سوري إخلاص أو دخين وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن روه البخاري دا عائشة رضا يخوها الاسر الله عليه وسلم اقدولك على شقه الايمن فالله اوهل السسر راس يعني اوهل فاعده اوهل على أوه. شقه الايمن كان نا نا نا نا نا بارك سيبه. على شقيقين بكملي يعني خلنا سؤالنا، طبعاً. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليطج على جنبه الأيمن رواه أحمد أبو داود الترمذي الصحاح حسيا أبو داود. طبعاً هذيك صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح دورك إيش يعني كير دورك بي. بي. بلا بلياقة نيجودي بليانم نصنيم. داري لو الاستقبال كان خير نكبي. هذا خير نكبيتين. بلى. صغير بيداود هذا صحيح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه. فهو حديثي مثل مثل مثل يزور مثل حتى لا تكون رواياتيات الصلاة الليل والنهار مثل مثل مثل بلان اولا سلناك ابن عمر رضا يقول لسوجة ابن فربيه يقول لك أنه يصبح مواجه الشو دوركات دوركاته بلان بيغمبالي قصرهم الوثري زاري واسر ركاتي كرديا بيكوه يباك تحياتي هيتمان بيز ركاتي كرديا بيك تحياتي هيتمان حبني كرديا بيك تحياتي هيتمن نايكز ديها بكتعيا دي هيتمن يازنايكز ديها بكتعيا دي هيتيش من سيرز نايكز ديها تحياتي <تصفيق> فإذا خشي يا حدكم الصبحة هذيك ترسى لوين يجب يعني بي صلى ركعة واحدة يعني ريك ركعتين يجب توتر لو ما قص الله نشكا نيجي له توتر هذيك متفقون عليها أو عايزيك نسكتن مية لا وترانا في ليلة كلا سنة بيداودا زر كذ بغلت تعيش يعني سلا وطان في ليلة يعني جماري وتركاني يشود إيكا با زود نبي تاق به يعني لقر إمام يشود إيكا كإمام تراويحي لكا با أصدقائي لكا أو يكا كتواويكر دوائي يكو تركر سي و تركر دي مسألة دوائي يكو ترك لكا أو تسار دوائي آخر يبكات ويكا بيكا يعني جماري وتركاني يتاق نقي من وترتكب لا وترى في ليلة ذايز نبتي كبكه. هورجلك كتاب تباريح في صلاة الترابيح. يشير عبد الملك تلاقي الشيخ القلباني زور بتفصيل بعض ذكاء. بينكورة قال. بين تام بين أبو كتابة. بيخوي النوى. هم متفاصلي ترابيح لا بعض ذكاء. وللخمسة تيل. وصعويب بن عبّان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. مت وقال النسائي هذا خطأ من حديثك صحيح. كان قال شو يشاور رجل ما في <تصفيق> الدودوا قصدي فيها وكانه استفاد لهم انه السنه تكانه هذا السنه اللي كانش قسره صحي سكيلي نيورو بي تاركات بيعني بي نيورو ده في كان يصلي اربعه ولم يكن يصل بينه بالتسليم بل قصدي فيها سيلكا يعني فضل دودوكي زياد ترا لاوي بزياده الفكا نجم ني ما نفضي دودوي خير أذريات اللوي بزيات البيكاء، وعند أبي هرير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أبو هرير رضي الله عنه سربي دبر ما بعمرلي خواص الله عليه وسلم فرميتي باشتين ميشه لباش ميشه بفرز كان صلاة الليلة أقرب ما يكون وهو ساجد الله, ربي إن الله يأتي إلى الدنيا كما جاء في البخاري وعن ابي ايوب الانصاري وعن أبي بن رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحد فليفعل رواه اربع إلا للمدي وصحه ابن الحبان رجعوا نسائي وقفه حديثك الصحيحة طبعا ويتر آية وازبة يا السنة إمامي أبو حنيفة وازبه بس اسلال موهي إمامي مالك إمامي أحمد لقى إمامي الشافعي هل سيشدر السنة وأواني الزمول رايوان أرجحت لها أبو يبي ان صار كان زعالي شي ربي غمر روايات كذيا دابا المثل وتر حقك واجب قال سامي مسلمانك من أحب ان يوترها هاذ يج حزي له وتر بكا ببنس فليفعل تتواني ومن أحب ان يوتر بثلاث بل يفعل تتواني سير مسير بكا بكي ومن أحب ان يوتر بواحده فليفعل ده تعلي بك كاتي وتر حاربك وان علي ربي طالب رضي الله تعالى نقال ليس الوتر بيختمن كهيئة المكتوبة إمامي شاب إبراهيمتي خالد السربي أو حديثي استدلال في كرديلا سرسة لسلا أو كواجب النية لذا ليس الوتر بختمن كهيئة المكتوبة بره بختمين هذا كلافي بختمن كهيئة المكتوبة يعني وتر واجب نية حتمية لسلا وقوم يذهب أرضكان ولكن سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنه ذكر الله عليه وسلم بيدانا امام الترمذي رواه الكري والنسائي والحاكم وصححه الحرج ما يشغل بالنا صحيحانا وان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في رمضان ثم انتضروه من القابله فلم يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر رواه ابن حبان وعن جابر رضي الله جابر صلى الله عليه وسلم دفع مثل كبيغمبي الله صلى الله عليه وسلم قال هل صحبوا لما نجي رمزان لقيام ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال إني ليه كانت سيكت بداية سار رجال التراويح حقيني أو يكرت لم يعني كما يقولون أنه ساروزي باشه يوم وانتر ومن القابلة من القابلة يعني من أيام القابلة باش ساروزي هالساريانكس روي فلم يغرز ناديه إني خشيد وأن يكتب عليكم الوترو أم لاته أنت الإسلام كواه لسرسان واتذبه لو لو وعن ام عمر رضي الله الله عليه وسلم خالد بن عداه رضي الله تعالى عنه قال تمن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله امدكم بصلاه هي خير لكم من حمر النعم الا وما هي يا رسول الله قال الوتر ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر رواه الخمسة الا النساء سيصح الحاكم حديثه الضعيفه والله مرسل الضعيفه طبعا معناها يا كشي صحيحه خارج ذكر يحيى نظره زي قال سيدنا النبي غمبري خواصه ترميه تي خداي بروردجار نيش جلبوت انا وكيك باستلا حمر النعم كحشتلا قل وما هي يا رسول الله قلت ما أيدي يا غمبري خوا فالمي وتر ما بين نيجي شغل وروى أحمد عن عمرو بن الشعيب عن أبيه عن جدي و... وعن عبد الله بن بريده عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا طب لو هذه ضعيفه بلا مش ابو حنيفه رحمه او حليث استدلال في بلام ليرك هذا سبعلن في <تصفيق> صح أو بيأو قالت رأي ابن عمر رضي الله عنه يقول الله علينا فين جي فايبر فرضك ذكر سلمان كأو يلوه يندهوا قولي أجر عزبا ولو ولو شاهدوا عن أبي هريرة عند أحمد عليه وعن عائشة طبعا عبد الله يكريب هريرة سطو الشيخ صحفة حديثي الروايات قد صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا بغيره على إحدى عشر ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثه قالت عائشه فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر قال يا عائشه ان عيني يتنامان ولا ينام قلبي مستفق عليه ده عائشه ده بالمره زي خويا يا سلبي بيغمبري صلى الله عليه قد بيغمبري خوا النبي ديتي صلى الله عليه وسلم نل رمضان نل غير رمضان لا اصدر كانت ازياتن كانت كوتا استد بيني لمكي يا بلا يا صدقي لوندلش aynen yazık ederdi yaklaşık dikkat ettiniz o halde salatün leyl berek mi şirk kat bevitü bi şirk kat ka da bakoy yaz ne yazsın şey ben de ka da bakoy azar yazdı kae lüm yani lüm heriye ki yer yazdı bu balam dil ramazan peygamber hiye ki peş lüniye aite peş le bülü خلق deniyet le bo paşiva lo an edek palda tu hasti de le bo نيشكموا هنا هاي بيشتر بيشتري بس خلاص زي كده تقنيه لا أقل ولا أكثر يصلي أربعان فلا تسألوا عن حسنهن وطولهن كثار قالت هي كم يذكر هر مبرسل زوانيو ثم يصلي أربعان فلا تسألوا عن حسنهن وطولهن بعما أشتيش سارقات ليكرت طبعا لما السودان أو إمامتي عندك بعشرة للرمضان لا تراوي حكي ختمي ذكرت أوياك لذا شوي آخريشه هر شوي سير دزو ياخذين سير دزو يعني أو دشتوه يختمة شيء ذكر لا سير لا طلابي وجهكش يعني ذكر دو ختم ثم يصلي ثلاثا او تصير كاتي وثلاثة ذكر قالت عائشة فقلت يا رسول الله قلت أي فيها يا أخواني ايا نرز نيج... تندني تل... بيجو يوتلبي قال يا عائشه ان عيني تنام ولا ينام قلبي واش خاصو بيغمس الله عليه وسلم كبيغمبل كاغبزنون تايا دني بلا نون. هو خاصني نقرو كابلايس فيرلمكا بيجنيجي كتب ابو خلطي بيغمبر فالمي صلاه فرمي, صلات... فرمي اش بيج نجي كدغ ابو خلجي واش خاص بي غنبيت اني اراكم من وراء ظهري كاك واف بي خبري مالو ابو خلجي هو خاص هنا ثم يصلي بسلا تاين أو شيء وتشكيش تقدر تنيت ويتلك كيداني يعني نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وفي روايات لغما عنها كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاثة عشراتها الرواية إشكالتها لغما يعني لمخاري ومسلم عنها يعني عن عائشة كان يصلي من الليل شوصي دكر دركات دكر ويوتر بسجدة يعني وياصده ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاثة عشرات بل ركعاتك يجباني جاكو السيسده بالعكس الشيء ده زور زاريوه أودور كاتي بيشتبيانه ينكدواه زارا يعني نيككد مو زي كذي خبارة لضحي قصايك الدوا أورج بالجيم نيجي سنين وأكدة قصادا بس غير مو أكدة قضاءنا وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشر ترك من الليل يتر من ذلك بخمس لا يسوق بشيء إلا في آخره خذوا مسلم عين ده عشر زي خالد سيد ابن ميمت يا غمبي الله عليه وسلم كاتك شو نجي ذكرت سيرك كاتي من ذلك يجلو أنا لو يتركي بين سير بخمس لا بينكش يك بس أخيري تحيات لين لا يسوق بشيء إلا في آخره إلا تحيات غير آخره في صار كاتريبي يشد يكثر نستوى حتري ما مستمر بعد كده وعنه قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتو إلى السحر بيعنبري خواص الله عليه وسلم ضايق خواص النبي دشرت وده فرمة بيعنبري خواص الله عليه وسلم لهم وش ذلك كويتري كردبيتة إلا ويتلكي أخيري هنا إذا بيش السحر كأخيري روزا أخيري شباب متفقون عليهما عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عن عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل بولان كان يقوم من الليل فترك فيام الليل متفق عليه طبعا اللي ركنا عبد الله كريعمري كريعاص دفن مير رضي الله عليه لخوي لباو تشيشيبي دفن أبي حكم بن يخاب فرمو ليفرمو رضي الله عليه يا عبد الله نكى يوقف له نكز بي شونير جينا كذب دعوة لشونير جينا وش بالجيه نسنوه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 وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوترة رواه الخانسة وصحه ابن خسينة عليكم يا بي طالب رضي الله سليفر بيقم برقوا صلى الله عليه وسلم واتر بك أن أي أهل القرآن فإن الله وتر الخدايفر وقال وتر شيء خوش دبيب حديثك الله صحيح جامس صغير شغل بعينه صحيح, صحيح, صحيح, صحيح دعانايا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى متفقون عليه عبد الله يكون عمر زايقويل هودس يعمد أن النبي ﷺ صلى الله عليه وسلم فرميتي اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى آخر نجشتان لشو بيكن الصبح بيكن وترى وعن طلقي بن علي طلقي يكون علي كساردة كب... أحد شبابي كم بر روايات كديا فرموية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ويترانب اي ليله رواه احمد والثلاثه وصحوه ابن حبان وصحوه الجامع الصغير شغل بانه صحيح لنا دجرتها لبن بيا الله وعز الله فرمو. لا ويترانب ليله يعني جمالي ويتركان الدونبي نقل تراويعي يا زينخي أقول نجي وثلاقي سيركادقي لقى إمامي نكا بياخذني شدّا مني أويني من يصلي مع الإمام حتى ينصرف كنتي ما قيام ليلة أو وقدي شوقي لقى إمامي أو قيام ليلة خير أبو بنو سبتان ما لما هو لعجشنا فلبيه خمرنا مي صاظم إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فركع وإذا سجد وإذا فانصرفوا يعني بين وجه كان هم ولا انصراب لجليبي الإمام المسلمة. يعني في الزناقة بعدين لا شو بس جمالي يوتيكان كاتب بيلس بي تاك س بكات تاكش كدا كي دودو دو دو كي لتباريح التراويح فاسد خاصه وابن عمر ايش لشرح كيف هذاك راي الصحابه قبل ديركم انا اقصى صحابك الحديثه قال اغني يا ابو لما تستكي الرايبي او لا اجتهادي لا اجتهادي, اجتهادي غيريبي وعن ابي ابن كعب كفصل صحي سيريات رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله وحد روى أحمد وأبو داود والنسائي وزادة ولا يسلم إلا في آخرهن صاحب داود أبيك ركا عبد الرزاقين بيغمبري أخوان صلى الله عليه وسلم بسويت لك بو سورتانا سبح اسم ربك الأعلى يك. قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولأبي داود والترمذي ونعو وعن عايش رضي الله تعالى أن أنا وفيه كل صورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله واحد والمعوذتين لا أبو لون المذيعات يا عايش رضي الله عنه دفعني دفعني لهمو ركعات الصورات الخشنة ما عدا الركعة في الطريق الأخير النبي هشت يقول والله واحد معودتين وعن بسعيد الخديري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوترو قبل أن تصبحوا رواه مسلم ابو سعيد الخديري رضي الله عنه قبل وتر بكم قبل ان تصبحوا بها جواب عن لباس الذهاب قال للبيغان بخوي جيل قبل يوتروا قبل ان تصبحوا جيل قبل عن تعنيون يوجباني واللي من ادرك الصبح ولم يدر فلا يوتر له الله صحيح من يحبان هاتي هذه يعني بياني قصدي ولم يوتر يترى فلا يترى يعني بانا وعنه أو بابكي حديث حديث وعنه رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتر من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره الرقم الخامس إلا أن سعيد صحيح بيداون ومهما أشد أبو سعيد خذية جرتوا دفن مثلاً بأخباري خواص فميتي من نام عن الوتري دابيني نجكاني تزوجتك تا... عنك كردي لا ترين نص بأخبار العبد وتركي جلائها ذا ثاني وتر كي قصاب كاتوا من نام عن نص داسرين نس أو نسيويا لا بيريو دون كرديه وعذابه وكرديه فاليوصلي إذا أصبح بعند نجريب كا كبابيريها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 جابر كلي عبد الله كذا ربي يرضى صل على الرسول حديث رواه كذا انا بي غنبري اخوا صلى الله عليه وسلم من خاب أن لا يقوم الاخر الليل هل يكثر ساك اخي يشو هرنس دوا فليجلو لو, لو دابني سعد يكستي يخسر من يجاني خدك حتى سعدو دو ويترد لك ديال سرينو سوا والله الذري والله بخبر دين كذاني بخبر دين باسك ترساي بخبرني لغوت غير غوت بك ومن طمع أن يقوم اخره عندك طماعية ادريزياتة صن تأخير تربتة فليوت الاخر الليل اجل طماعية هابلوه ويبكاثن يعني بخبر ده باوتكيب بقاعد بيعترضين اخر الليل يعني فإن صلاة اخر الليل كان اخر شو مشهودون شهاده لبودا وذلك افضل او كان بس شهاده ويبقى يعني مهمت لو كان كده وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة صلاة الليل والутري فأوتره قبل طلوع الفجر رات المديح هذا كذا ابن عبد الله يكون عمر رضي الله عنه ذكر النبي كان بريخوي جل صلى الله عليه وسلم لفنه أجر بعبيدات فقد ذهب وقت كل صلاة كبعيد ليبوا يعني ث شونش شو كان شونش الإسلام حتى أوت الإسلام يعني قصدي كملاي بعني بانجده كبعندي بوقصدي هو يا فأودرو يوجوين البكين قبل طلوع الفجر بيجو الفجر صادق تعالى سر حلب وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر أربعة ويزيد ما شاء الله حديثكين ما مسلم رواه مسلم عائشة رضي الله تعالى عنها الله صلى الله عليه وسلم كيف يا غنبري خواص الله عليه وسلم سلم نجي الضحى ثنتا كت سار كات ويزيد وما شاء الله طبعا للضحى دور كاتي كردية سار كردية شش كردية هش كردية ياضني كردية وسياز ذش كردية سياز ذكر بدور كاتي ها هذا ليعرض لي زيارة النبي عنها إن سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال لا إلا أن يجيء من مغيبي لايم النزيد يدل على حديث على مشروعية صلاة الضحى وأنه كان يصليها ببركات ويزيد يدل على أنه ما كان يصليها إلا أن يأتي من سفره ليرك أن زيد شكل فلم يعيش على ضيف ولا سبيد رجع إلى آبي غم بيقولني زيد ضحايد ذكر فرموا النخر إلا من مغيب يعني لسفر الجراباوة أو وقت الضحايد ذكر من مغيب يعني من سفره، وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحان الضحى وإني لا طبعا طبعاً زي شئ كده فالميتين في قبر النبي صلى الله عليه وسلم كناجي الضحى بك سبحان يعني السنة كذا سبحان يعني صلاة السنة سبحان. قال إيش سبحان سبع يعني صلاة الصنّة النافلة وإني لو سبعها وإني لو صليها كرّت قال كذا فمئة بلاد داع يع... نديني داع يع... شيء بل جنية لسرقوي كنا يكرّضي وعن زيد بن قبل رضي الله تعالى عنو يباش خوب مثلاً بلي يصلي سبحان الضحى قام لم يصلي قت الصبح النافلة. يعني النافل. النافلة سبحان يعني صلاة النافلة نافلة آه نافلة الضحى نافلة يعني صلاة النافلة طبعا هل براندرش داريتم لو حتياته داريتم بيغمبر صلى الله عليه وسلم لم يكن يسبح في السفر ليل كان يسبح يعني يعني يصلي النافلة وعن زيد بن بنارقب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه التلمذي أنا صلاة يعني خاشعين أو أنا يقولون حين ترى مظروق هذا الحديث أن أفضل الوقت ارتفاع عن عندك رجلا عثمانة وقوة الشمس وسميت تلك الصلاه صلاة الأوابين لأنهم ابوا ورحلوا إلى طاعه الله وعبادته حينما اشتغل الناس بتجارتهم مزرعتين سخلق دائما بعض رجالهم يجسّسون الزراعة والتجارة أو أنا وازيع لو إنا بخلّيشنا حين نرمضون يصل قوتنا ميرش يعني بيات غنية بيات بس يجسّس ليه؟ بس هم في صالح بس ترى في في وياه عموما يعني قص قوة روسية. إيه. ناس بدها جمع بشال. ناس بدها يقو يعني ناس بدها يقو بشال. ناس بدها يقو بشال. ناس بدها يقو بشال. ناس بدها يقو بشال. ناس بدها يقو بشال. ناس النفس في هذا الوقت هو يجلس بس, دلوقتي بس دلوقتي هو ي... في يعني يولد الناقة؟ أدرى كاتي ولد الناقة إنها سر وبرد على مايروجي والحديث يفيد استحباب تعقب صلاة الضحى إلى قبيل نصف النهار. نصف النهار بارك الله فيه يعني بس زين سيدنا مشانه كخلاف إلا الزوال الزوال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنال الله لو قصر من الجنة حديث أكثر ضعيف رواه الترمذي واستغلبه وضعيف الترمذي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الضحى ثماني ركعات رواه ابن حماد في صحيحي طبعا لا يدري قديمك جواهنة ليقول <تصفيق> لك دقيقه هذه او دقيقه دا عاشه جدره زي قالها سلمي ثم اللافي غنبلي وكليتم نجي ضحايدك جاج دركات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب دعوانا ان الحمد لله رب العالمين